118. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَلَهُ مَا ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْمُحْسِنُونَ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإي يهلكون إلا أنفسهم وإي يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.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 حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 117. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 118. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون 124. أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 126. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من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 قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم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 ولقد أغسلنا إلى أُمَمٍ من قدرك فأخذناهم فأخذناهم بالبأس والضرر إلى علهم يتضرعون فلو لا إذجأهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قسَت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصركم وخطم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به أنظر كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون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 وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اها اولئك من الله عليهم من بيننا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 وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في خلامة الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.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 ألا له الحكم وهو أسر الحاسبين قل مين ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعون وخفية لئن أنجانا لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين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 مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 122. بريء مما تشركون 123. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 124. وحاجه قومه قال أتحاج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 كل أنهدينا ونوح أنهدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين والذكريّة ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسмаيل واليسع ويونس ولوط وكلن فاضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم وجب بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فإِن يَكُفُّ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ قْتَدِهِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 وللله ثم ذبهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه بارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتظهر أم القرى ومن حولها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 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترىذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة تباصق أيديهم والملائكة تباصق أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاباً هون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكونتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خولناكم وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ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 نجوم لتهتدوا بها في غلمات البدن والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقظ ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما أنفأ خرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حب متراكبا ومن النخل من طلعيها قنوان دانية قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمال مشتبها وغير متشابه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 117. سبحانه وتعالى عما يصفون 118. بديع السماوات والأرض 119. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل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 124. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 125. ولا مِنْ الذين يدعون من دون الله فيسروا الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم يرجعهم ثم إلى ربهم يرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمه. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبل ان ما كانوا ليؤمنوا إلا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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَر الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ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 118. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون 119. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون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 قال النار خَالِدِينَ خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 126. إنه لا يفلح الظالمون 127. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 114. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 115. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام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 وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَنِ النَّاسِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 قُلْ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعْمِ يَطْعَمُهُ إلَّا إلَّا أَيْ يَكُون مَيْتَةً أَو دَمًا مَسْحُوحاً أَو لَحْمَخٍ زِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَو فِسْقٌ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 وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَظٌّ مَّقْضِيٌّ لَّهُمْ إِلَّا سُحُومٌ ۗ وَمِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مُخْتَلِفٌ ۚ ذَٰلِكَ ذَلِكَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ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 ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصّات به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه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 وهدوا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارات فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أوير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزارة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ